بسم الله الرحمن الرحيم أنفنا أمرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذره فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق منهم همة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذين نزل عليهم الذكر إنك لمجنون الملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له في شيع الأولين وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزمون كذلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا لقالوا لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرط السوعة فأتبعه شهاب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيم وألقينا جعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح السماء فأسقيناكم فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا نحن نحيي ونميت وإنا لنحيي ونميت ونحن ولقد عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صلصال مِنْ حمل مسنون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 الساجدين قال يا ابن سمع لك الا تكون مع الساجدين قال انما كل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمر مسنون إِنَّ عَلَيْكَ النَّعْمَتَ إِلَى يَوْمِ الْدِينِ فَأَنَا رَبُّ فَأَظْرِنِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُضَرِّينَ إِلَى يَوْمِ الوقت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 كل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ما في صدور سرورهم متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إِذْ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إِنَّ منكم وجنون قَالُوا بشرك بنا من عنيم قال بشرتوني على أن السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكون القانطين قال ومن يغلط من رحمة ربه قالوا إنا أرسلنا إلى قوم أجرمين إلا آل نوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا وآتيناك بالحق وإنا صادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تمرون وقضينا إلي ذلك الأمر أن وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون الله ولا تخزون يعمهون فأخذته الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإن بسبين مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإنه كان أصحاب الأيكة الظالمين فأوَّتَ قَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ أَلَبِيَمَا مِنْ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحجر الْمُرْسَلِينَ عنها معرضين وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أظنا عنهم ما كانوا يكسبون الساعة لا آتيت فصفح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد أعطينا كسبا من المثاني والقرآن العظيم عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا عن المقتسين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين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 تسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى